بوك تو دفداست تسعون تسعون امبراتيب دو. الامر اثنين الامر اثنين أوبريسة. احلق ذقنك احلق ذقنك. اوبيريسه. اغتسل. اغتسل. بوتشيشلايسه. مشط شعرك. شعرك نزوي. اتصل. اتصلوا. اتصل اتصلوا Počni, počnite. Ibda, ibda'u. Ibda, ibda'u. Ibda Prestani, prestanite. Tavakaf, tavakafu. Tavakaf, tavakafu. Pusti to, pustite to. Utruk هذا. اترك هذا تو ريتيتو قل هذا قولوا هذا اشتروا هذا نبودي لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق نبودي نيكاد لا تكن لا تكن ابدا وقحا نبودي نيكاد نَكُولْتُورَان لا تَكُن أَبَدًا غَيْر مُهَذَّب لا تَكُن أَبَدًا غَيْر مُهَذَّب بُودِي أُفِيِك پُوشْتِن كُن دَائِمًا, صادقاً. كن دائماً, صادقاً. كن دائماً لطيفاً. Daiman, Budi uvijek kulturan. Kun daiman muhazaban. Stignite sretno kući. Od saliman li Dobro pazite na sebe dir be a posjetite nas ponovo uskoro zurna martan uhra fi ahrabu zurna mrra ohra fi ahhrabukt Molmo vas posjetite duplove duplove duplove taka buk dva za tekstove i knjigu.